فلقت طريقي ولا لم أحيد عزمت المسيرة بعزم الحديد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 اني شهيد بموتي فخري سيغفر ذنبي الا ابشري فربي غفور رحيم ودود فربي غفور رحيم ودود ويا اخوتي ان اخوانكم في شتات البقاع ينادونكم فهينفرون الوغى ما لكم رضيتم بهذا الخناوى القعود رضيتم بهذا الخناوى القعود لمن تتركون الأسار آلمان وقد كبلوا في سجون المحان وذاقوا عذابا الأسى والشجان ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا نقوم من جحيم القيود ولم من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود